tilghiya biachil ma tngal nrf'lak ataa طال وعطال يا المهدي ننخاش وينك يا مولاي شقد انتظرناك وينك يا مولاي شقد انتظرناك مشبوح العيون تترجى ملقاك ضيقنا الامرين يا المهدي بجفاك ضيقنا الامرين يا المهدي بجفاك خلص عمرني ايش قد بنت غني خلص عمرنا قدير تضرني <تصفيق> جار الزمان جار وينك يا موعود رد الظلم داك يا الغايب رجول الغاي ما ننهض كان لو انت موجود بروحلك هاي يا سيد جود بروحلك هاي يا سيد جود بيدك آمرني إشقاد انتظرني بيدك آمرني إشقاد انتظرني <تصفيق> طال وعطال طول في الغيار بيات شلمة نجال نرفع طال وعطال طول في الغيار بيات شلمة اللى الصبر طال يا حقك ذوب قلوب المحبين لفراقك ذوب قلوب المحبين عجل يا مولاي ما ضل تقلب ما عندنا غيرك في الدنيا محظور ما عندنا Yetti qadamda, tavol sabrda, yetti qadamda. Hayit nadik ri'at al-kufur, tundib ya تندب يا مولاي رغم يلومون يمتل فرج عالك و تشغف علي الكون و تنوري الأبصار يا كحلي العيون و تنوري الأبصار يا كحلي العيون تناور بصرني اش قد انتظرني تناور بصرني يا يا جناتنا نرفع لك عذاب طال الصابر يا غايب عن العين وتضربها الاشرار تطلبكم الدين تعنوا ويتجرون ما قدم عمي غايته من جوع عن حب الحسين طال الصبر يا غايب عن العيد وتدرب هالاشرار تطلبكم بديه وتدرب هالاشرار تطلبكم بديه تعنوا يفجرون مرقد اماميه غايته من جوز عن حب الحسيه غايته من جوز عن حب الحسيه حبكم قدرني ايش قد انتظرني حبكم قدرني ايش طال الوعطال طال طول في الليال بياكلمه تنقال نرفع لك عتاب طال الوعطال طال طول في الليال بياكلمه تنقال